من البدايه كده شايف يا دكتور في اولاد سواء لا لان عندنا الشكل والريت ده الاستريشن كل ده عشان نقول ايه في الماده ها مش عارف ايه ف وبالتالي هنا فيزيا ملا ما طول تشترك الخاتل لا تنزل ضائف فيه الملكة زي في القرنة ما يدعمون بيدي فيه بيس بي اه كون لها بيدي روائن بيس مراجبين ممي؟ بيس بي ممي؟ ممي؟ شانك بيس بي؟ ايه ولا؟ ايه اتقلت انا شكتان اتقلت اتقلت اتقلت اتقلت لاه لاه اتقلت اتقلت اتقلت لأنه لا لا كان شيء واحدة والثاني هنا عندنا عندنا ال 13 نيترو فوسفات ده في فوسفات ده 50 ركيه اديتي اديتي ده بالفرن بديت كده اشهر انت <تصفيق> مش عارف في الفارما كانت خالص والله جدا مين مش عارف اشعون بس ولا ايه ده وكان في كلمه الاسم الطبي وقال يستعمل اسمه سايت اسم رب العمال سايت كانوا بيقولوا العسل كده على الروم بتاع ده ومنتشر هذا النوع ان السبعين بتاع مش كان حتى شغال في حياته اتواصل فاصل كيف ينطق من يعني هو بيشرح يعني كده خلاص اتمنى يعني دول شمال يعني شرفنا ان حضره العارف الشيخ خطه ودي بتاخد بقى الجزء الاخير من البانتي قلنا دي دي بس لسه بيسأل شدتي استخدم هذا الجزء الثاني من التفسير اللي هي فايف بروجكت و هذا الجزء كله في السنه الثالثه في سنه هندسه كان لكل احتمال الجمليه على 2 من الساب ستيت لكن عملت بالشنشن تحول المادة من الشكل إلى أخر وأنا <نسبة> سوف أقوم بعمل هذه المادة ونوضي لدينا التعليفات كثيرة كثيرة للمدرسة المشكلة هنقول لي أنه هو إزاكروسيس ذات المشكلة وفيرت المشكلة فرد الضوء إلى مدرسة المشكلة يبقى إذا المادة تخش الجسد بحصلات شيئا شيئا تحول إلى ورقبات أخرى وعزين ورقبات الغرض هناك لأنهم يلاقي إكسكريش فبتاخدوا كده المتوقع ان التوارت الموديل دي بتبقى اصلاها كل شيء ممكن فوق تحت اللي اسمه باص الله افيكشن لو انا بتكلم في السكولوجي البتروس كونديشن كانت و ان كونسيدر يبقى دي توكيشن كويس برضو يعني السكولوجي هو الباغس كونديشن ده هي عمليه دي توكيشن للموديل اللي بتدخل عادله حد في الجسم لكن هذا التعريف لا يتفق على يعني جدا او يعني بشره فقط كده صحيح ليه لان بعض المواد بتخش الجسم ممكن وبتعملت بتتحول بس دي بقى الاستشكال وهي وديت هي يعني نقول سرت الجسم ثاني تا بريس تا بروتكسينز في نقطة صاد ري اكشن اللي بيوزت نطلق على اولي في التركه في جامه التطور الفادي من نقطس الى توكس الدم الجسم بدل ما عادي توكس فيشن بلا باي اكتيفيشن يعني يعني اتسببت اه الشرطه دي ماده بحيث الناس بقت توكس الاسبرت وعندي امثله كده ان الناس بتطور منظناها مثال باراثول باراثول بيه دي لك ايه ارا ايه ايه اش ارى او ايه باراثول دعمها عن ارداد السلسة اسراكية هذا المركة عن السلسة ودي نور حنفكر بوليكس بمس تستاشع بوليكس بمس ولكن بناسبة بوليكس بوليكس بمقارب اسمه باراثول نفس التال البراثول البراثول ده نستطيع أن يقوم بأكسطرون قوليبسترز من إيبال من إيبال أو إيبال يبقى هنا ده مثال زي الفاراتيون يتحاول إلى اللسم يعني في الوران كنتين هو تشوفه سألاكش مش دعوه اللسم تحاول إلى A و أو بسيش فبالتالي يبقى على دور أجل هنا حسن ربقات الميشة فبالتالي ده مثال تعانيات البقات الميشة برقه يتحاول الأطلق بسيء إلى بسيء بكل كبسيء الجين افضل تكسب ممكن تحاول تدخل اس تي لايتو سول ويصبح كانسولشن ها ايه ديكسول ديكسول ا ممكن كمان لما تكون ساعتك كده يعني لما تجرب حاول ان انت قلت لك كانسولشن اذا في بسته حالات يحصل بدل ما يحصل ديكسيكيشن يحصل بايك ديكسيكيشن الجيدي أمدوات وقص الحمور كمس إزال دينا من الكوبة النطوات ونطوزة مينة آآ دينا باقي السبات راسي مش الوطوات راسي ستوسست افقن بلدي وقوف ما يكفلت ما يكفلت سلوبي شكسيدي تسنوك زينا باقينا برضا عاديت البيان راسي مشا وخدتها بجانب واحد هي تحفل آآ يعني الكمباون عاو ستينو بايوكيس من نطو فلك الى ايه حيث لو كانت وكل عامة إن كانت تحديد الخلف كانت بإذنين سنوب سيروح على الوصف مودسي فبالتالي لو أنت ممكن ده تعليم بإذنين سنوب قريبا بعد ما أصل التورب شكل وستربيوشن تصل متى إلى وآخر مصلاك سنوب شكل يعني عندنا الكيميكال ان ذا بولز فيشن ويل بي ان اورجان ااا قلنا ان الكبد يشوف يعني جزء منها كده بيضرس فيشن ولكن بالنسبه اقل لكن الليفر اورجان اوف بولز فيشن اللي هو الليفر الليفر ان اورجان اوف فيشن اوف سيفت كل انواع لانه يحتوي على انتزيمات وسايت اللي هي بتاعه فايل ترانسفورميشن 2018 هذا اللي احنا بنقاط الترجر بيعتمد على بعض الموديلز دي او بعض التوبس اللي هي بتاع الف يعني ممكن يعني ممكن المجاز ده اللي احنا بنقول من ليبر تقريبا بيتعامل او بينقص في ال 0 وبالتالي هنا ممكن يحصل ماتورشن في بعض اجهره الاستوما والستيت الست اللي هو يعني هو مهم جدا اللي هي بتعمل ماتورشن وبالتالي ممكن للالام الزير في تحور هذا الوقت اللي هي ممكن يكون استنزاف طاقه مورد الجسد في طاقه قلنا التوترسطوليشن هي عمد المزيمات في هذه العملية وهذه المزيمات يعني بتسلم على القسط التكشن يعني القسط التكشن بتسلم على القسط التكشن فعندنا قرب بعض ألواع من الريأكشن اللي يستعمل الإنزام ليه بتعمل ليه برد رسطوليشن الوكسوليشن هنروني زي برد أكشن وبعد كده الايه الكوجنيشن في عندنا اربع انواع ديزاينز دي زي اربع انواع من الرياكشنز اللي بستخدم الدور انزايم عشان اعمل الكاتابوليز اللي هي الكاتابوليزن ووالترولفز والايه الكوجنيشن الهيدروجين كاربوكسيستريز الكاتابوليزات الكاتابوليز الكاتابوليز الكاتابوليز الكاتابوليز 10 كروم بي 400 بيلدينج وبعدين في جوبيت زي الكلوجوليز خلاص في النيتراس في يبقى دول عملوا اربع ريكشن بيستخدموا في عمليه برنستول لكن يعني الراجل اللي اسمه هنريز ده جاب التصاقه سي ومقال لاحق يعني عن عن استخدم برنستول بشكل كبير طبعا يعني التاسيسه دي عليها في مصر <تصفيق> ده طبعا لا ده لو كل الاشياء اللي حصلت في واحده يعني موضوع كل حاجه دي متصرف في ايه 4 واضح فهو جاي اسئله الاربع الاربعه دي الدور هتكون في تفريز فيز 1 فيز 3 لو الايه بنقصد دي شروط جيه رولز في تفريز واحد لانomega الموظفه بتاعتهم واحده رد التلال الرياكشن نفسه اللي عنده الموضوع ايه واحده الهدف واحده بعد كده حط ال اس 2 اللي هي سبات النوتيشن فيج كده اس 1 اللي هي عمليه النوتيشن فراكشن هاي تورس الاس 2 مع كده تعيد النوتيشن اا ده عندي 2 ال... اس 1 <تصفيق> يعني في 1 في كل مرحله يعني فالت رياكشن اللي فيها ايه يعني الهدف منها حاجه واحده ان هي, إن هي يعني خلي المركب لم شكل معين ان ليه يعني لما تضيف هذا المركب فانكشنال جروب وتضيف مجموعه عضويه تدخل في رياكشن اخرى يعني تيجي على ال وتضيف مثلا مجموعه ستيتش او مجموعتي اتش تو او مجموعات الامين او غلطت اي مجموعه من هذه المجموعات هستخدم هذا المركب لاربطه على التفاعل ام اللي هي سبوز يعني سبوز توزن المجموعه الداله في مركب البدايه يعني مثلا في بندور المركب بابا فتتفاعل مع الايه المركب الخاص زي في حاله الاستر الليستر بقى انا بحله ايه؟ واله دي صفات دي؟ وغير دي صفات اظن اذا الليستر بقى انا بحله ايه؟ ولما اجمعهم مع بعض ف هيبقى لا ما عنديش حاجه ال او اتش بتاع الاسم الثالث كله مش موجود والمجموعه الكسيفو اتش بتاع الاسم معلش المجموعه دي صح مع بعض طب جبت المخال الاولى نحاول ندرس هذه المجموعات تعمل التكنولوجي يوازي من الاستراتيجيه لكل ده وايه واللي اسي وبالتالي هنا الماده اللي طلعت على اتجاه التفاعل ده احنا بنقول ان التوكسيدشن اور ريوس ان ذا نيو فانكشنال جروب ديزول ان توكس فور एग्जांपल عندنا سير برو او كان برو او ان توكسيديت لذلك ديزول ديكشن اند موديفيشن في وجود ال ثاني المجموعات اللي هي H2S H و COH اللي كان بيعملوا تفاعلات اختزال ايه عندنا اكسديشن ريفرشنال هايدروز الريفرشن ده في ملاز انزايمز اللي مين الانزيمز اللي موجودة موجودة في الانزيمز بنسميها مايكروزومات انزايمز واللي نازل في الذاكره اللي موجوده داخل الذاكره في يا اما صفاي في السايز كار كده قال موجوده في السيتي اريا وسط السيتي وجالبت اللي هو الايدو نازل في في عندنا كانوا مين مين بره نعمل ايه خاطر سواء ده ايه احنا الريشن هل نحن كتابه؟ ها؟ اه، اذا ربنا نصول عن ايه؟ عموالكين اما الاسخوس اللي بيضا بتكون في الوحن مسؤولة عالية الانزائز اللي هي موضونة في السلس واللي هي بتعمل بلد نصف كشا واسد الزباد بتكون موضا في الاسخوس اللي بيضا بتكون في الانزائز وده بيصون على الانزائز ويبقى الانزائز اه، يبقى الاسخوس الانزائز بصرارة عشان شبكين لانها من ال 100 بعد الانزيمات موجوده في سمات الزوق يعني كارل يوسف جازي زيوبير ولها قدره على التثبيت الشقائي فان الانزيمات او سيس فيز ميكس آه. اه في فيز 1 سامتايز سامتر اللي الماده تدخل فيز 1 انت فيت دي فوركس مش نط في فيز ايه 2 يبقى سام zero vertex eh sala control information is this one and 3 h2x is this one click through this page in this someone sometime zero vertex interview likely if this do you ya ya mesela عندي مثلا ناس it means you visited halat this one de halat this one kush مش هنقول ايه هتقود الى ايه في نور لما احط 21 يبقى ايه في نور خالد نور حلو ده هنا لو الماده ده بيمشي يبقى الكوش 21 او تاني ايه لا ايه في نور كلت الكوش دي اسمها كده طب لو انت كده نور طب على في الدور بقى خلاص يا جاهز Such on this part birany aina mouths say to follow the force from Nura if you listen to theifaure if you listen to theproblema but不會 payedtrek forega but will он SHE have in line some They introduce to this 1, and the secretive wisdom introduce them khif to produce I is get what I will الفسول ريشن قلنا ان يعني البايو كيميكال انزيم بنسج النيت السيتوليك انزيمات هو المايتوكوندريا ميتوكوندريا ريدكشن انزيمز انوكسيدايز قلنا ان يعني يعني عايزين ان نقول ايه المرحله ديون دي الهدف منها ان انا يا اما اطلع مجموعتنا بتاعت الشغل او ان انا اظهر مجموعه معينه من ال المركبات المختلفه اللي يعني عندها سنه ايه زائد سته طيب لو جينا للسيديشن السيديشن هو ده اللي ده معناه ان احنا نس يعني مش لازم تكوني عارفه ده ولا تاخدي ده ولا عارفه ده لكن في موضوع جامد ده ريدوكس هوت الموضوع ده ايه ريدوكس يعني ايه ريدوكس وداش جامد ده ده مش بتدي ايوه الاثنين على بعض ما ناس اللي انت بتسالها ما فيش اي حاجه ودي شفتك في الخريطه شكل الديسك شكله هو كان كل دي لا دي بس كل اللي بيني فهي حاجه ممكن تكون شغاله سواء دخل من فوق اول حاجه وقدي يعني الجسم اللي بيطلع الكبد دي عشان يستفيد بيه يعني سنه واحده البكره ده ده عامل في خمس ساعات ده هي الحكايه اللي عملها عند ايه اللي عندنا سيجمان فرويد الاركيتايب اللي اسمه ايه البكره علشان نوصل فلان فاحنا هنلاقي ان الاوتيشين الراشه مهمه ان احنا بس حتى كنا بنعرف بقى سوف يكون جميلة بعد الآخر فعندنا الموست مرد الإنزيم أو مزايا في أعضاء الإنزيمة داخلها 6 كروم بي مره أندر 50 أندر جات 6 كروم بي مره أندر 50 دول الإنزيمة كدها أهم الإنزيمات عملات الإوكسيديجي ويهوما يضطب عليهم جل كل إوكسيجينيز إنزائي مره أن إوكسيجينيز ليه أن يكون إوكسيجينيز؟ لأن في هذا الدباعهم بيأتي بمستهلاك وان وليبنور وكوكسش كل إدفاعهم ده بيأتي بمستهلاك وان وليبنور وكوكسش بيقولك في الدافقة نظرة اثنين اللنزيم هيسه اللي نقول ده إليه يوم أبط بمعنسة وكوكسش يعني هاي دون نزال براية نزال كتيرا كتيرا واحد يعطي روح لقصة مستهلاك تعملها مستهلاك والتاني يا ربنا هاي ترجع الموجود في اللنزيم وتتكون مالي وزي كنت قريب مولو أكسجين إذا كنت استخدم في ظلّة رابطة يعمل إليك الوكسجين والظلّة الأخرى بطرور إيه وهي وزي كنت على عازل نزيل مولو أكسجين إذا كنت تنظر لم تشاهد بيها قالي السابسة الكنتش إذا كنت شاهد مادة زي البود هو هو النجول من الأكسجين وعمل إليك نزيل ناتبي إتش والإتش بتاعته يبديك الناتبي زي دي قدام الأكسجين عمل أكسجين بودة زي لإتش دي رياكشن ده التزي اهم التفاعليه اللي ديجيتال اللي هو بنسميه نيوكليوسفيليت الزائد استر ممكن يحصل عندي حاجه اسمها اوكسيديشن اوكسيديشن احس ان انا مش كويس في الاكسيد ايه ال ان سي بي يعني هو بتاعها كده لو حصل التاثير المشكله تبقى بروك يعني حصل تكوين شوط اوكسيديشن تبقى ايه؟ مور ديشن السلسل لأنه عزين مواقع بتبقى مور اكتب وبالتالي لأن الخطرة هي اه اه انتفاها او او او او او او او ما تكون مولا بيوكا بساهم زي ايه زي مورتين زي مورتين بقى زي مواقع إذا تكونوا ولا ولا استطاع الجسم وكذا فاتكر مش كده بالنسبه للنسخه لانها بيسمي في من صفحه 100 الى 100 ون وبالتالي الهدف ال ال 25 وي مش معروف ال 20 تابع البروتين والدي ايه والاقلي واذا امسحته هذه المواد في في الشند ديتيز نوع دي بتبقى لها احوال لان كده تصبح ال ال جير روكسي هي ايما ممكن تعمل تنتهز مع النوطيبة التاسم من بريك ونوطيبة تعمل اكترون كسيسيا وطيبة النفروزة تعمل النفروزة في كيفها فالنفروزيشان دي إذا كان الكسرير المهم بالنفروزيو الأكشن يكون هاي اللي بقى من درجاتك الضوء ولي فاتح انتروني هاي نفروزيش صارش هاي نفروزيشان ونفروزيشان والكاريوت سايت ده امثله كان رقم 90v1 وطلع وقال كده هذا رقم تسير قال لي اعرضه عليه فيسي ولقيت انها يتحول الاليلوسايد افل اكسيد السور قيمه 25 كويس طبعا باقي الكاريوت سايت عيله تمديد ارثو دليف في كيميكال كسرجين انتوت كيميكال يوز سيلولار أملي. لكن الجسم له من قدرة فهو المفاصيلة تستطيع في مرحبا جاءت شو كلمة بسيديش خصوص كده ان الابسجين يتعلق لو لدينا يمركب سوف احادي يجيب على المرحبات هتلاقي الابسجين جده مم؟ بالشكل ده يبدأ بحصوصه وهذا الوضع مرحبا جاءت ترسي بشكل هذه الابت لكي ترسي بشكل وليكن في كل فيديو نسجل نوتس عشان تبقى كل خطوه قائمه 50% في كل شيء تمام ماشي عاوز عاوز نعمل في النهايه ها زي خالص خطه على شماله خطه خطه على شماله اوكسوجين مستقالي اعطي يعني شو قد المادة هاي شو قد المادة هاي؟ شو قد المادة هاي؟ R-H R-S-H R-S-H اوه هاتيك احصل لها مستيش ماشي عطا اعطاء ظلم ايه؟ اوكسوجين الظلم مستيشين هاتي بسكتنه هنا وعند الـ C-O-C وهاتيب احصل لها هاتيب المتعلقة ايه؟ طبعا همتين؟ يعني مادة احصل لها مستيش بس مش مستيش ان عايز مش عارف اللي شراب ده لما نغيرش العنصر دي مرسوم يعني زاد الاكسجين مره مش وحده الضرب يعني تخيل بقى انت لو فاهم وحده كده هتلاقي ان المركب الاكسجين دبل بوند صح لا هنا مفيش دبل بوند هنا ذره عضه متصله بالمركب من الناحيتين وليس دبل بوند لانها عباره عن ذره واحده وليس اثنين فهنا وجود الذره دي ده لو كان معاه اوكسجين بينما تكون المعرض فيها كده حصلت وخدت كده يا شباب لكن صم ده يعني لازم برضه اللي اما يكون الاكسجين او الهيدر في الصوره اتنت يبقى المركب هيدر اك يعني له وضع افتكار فهنا لان دي مش مش بيولوجي في مرحله يعني خلي المركب يتعرض كده مش يعني أعوز يعني تلكها والذات هو يروح ايه؟ بيروح على فخطر أنا أكيد في الخليج بروديم يقصر سنة برعمل بروس يروح أديني ايه فرن معي ويبه يديني كل ايه السيقوات المعروضة والأخوات الجينات وبدأه ذلك او يروح على ايه ايه ايه نفسه بس ديوان يعني اكسبيشن نتقلت في رشينتي ايه سيدي ايه سيدي ايه ايه وردت يا رشا سيدي ايه <سؤال> ها ممكن متفكر على الجنب ده ايه ده ما انا فين ده اتطول ده ده اللي هو اللي هو الكوموند بتاع الجهاز شغال وي هذا اللي انت تتلاقوا تكملوا في حاله في الهاي انترول وبالتالي كل العمل طبعا يعني لسه في دوره دي كل الناس اللي بتيجي من بره خالص لان كل يوم كان اشغال الطلبه فالجسم دازم يبعال معاه, معاه خلص أما موجوده خالد اتخذ من خالد جسمه دازم مش عبره في الخلق فده عاجل. عاجل يعني إن هذا النزيم عاجل عامل المشبه وذلك السنة المتاب يحبوا الحد دلو الشخص ده بود مرأشه وده نزيم ده وجود هذا النزيم اللي يتبسوه علىه معناه الشخص ده يتشرف تفخور يعني ومن تالي إذا ممكن الحد فت لو هو مشهده يبقى اقل من 100 فلانك النيزل ده النيزل تفاعل بين السوليا والفركشن زي بيرفع مستوى التاكس او زي ما نقول بيعمل لايكس ودي بروبرتي از موست امبورتنت في زون في الكيمستري وده الفرق بصوا هنا اهو عادي المحول كان يوزد از ذا النات او النات اس كونزايت فان ان شكل الواتر اس اتش تو او اتش بيئتنا اللي قاوله ده طبعا موجوده في الجسم ده هو السكر ده الجنس يا ميتوبشن فتقوم تقوم يا تقوم واحد اتنين لان هو في بعض المرض مش مستطعه تحول ثاني او او طلع نتيجه بتحليل معينه فبتحس بقى التوعيه التوعي فده الانزيم موجود لكن الجسم يتفاعل يتفاعل مين مع الايه مع البروتين الثالث الايه الجسم رياكشن الرياكشن يعني ايه رياكشن اكسبليشنات رياكشن ممكن تفكرني يقولك ايه عمله واحده اكسبليشن ايه اكسبليشن بتاعه ايه ايوه قبل مؤلف ايه حيدر لا الرياكشن اه كده صح كلبها ايوه ده اكسبليشن يعني عندي قوي اكسبليشن التفسر الكلام ده بقى ايه رموقه اللي هو ايه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 المتزوم او اليوم الثالث اللي هي بنسميه مرحله المتزوم اا الماده دي يعني الطوله زي رقم سنه النايترو 12 اللي هو اللي يكون بنزين يتحول الى بيترول بنزين والبروبان بتاعه دروسي بيتحول الى بنزين والازو لايت يتحول الى الغاز البنزين الى بنزين ده في, في المتزوم الناقلات الزوماء وتفاعل الفينس عشان الطبايع ده بيعمل عكس اللي بيحصل ده اللي هو ال 3800 ايه انزيم ال <سؤال> ديست اكشن اللي هي ال هايدروزيس ال هايدروزيس يعني ايه يعني هي فكره اضطراب ومهم قوي الكلام في المسار اللي المواد في الجسم خصوصا في بعض الحالات الحالات اللي اتكلمنا ده فلما من يأتيش والتروس يلازم أن تبقين أردت شو نمبر اسكليسي بس اسكليسي بس فهنا اسكليسي لانه شهر على الاسطر لأن الاسطر غير زبرونا اسد و اي حر فما وصل الاسمائة إذا كنتم لها الاسكليسي بس شهر على الاسطر ومسابه اسكليسي اسكليسي فهي شو فأنا ننتهي ارد سي هو او و وضع فيها حاجة مشهورة نفائل اسد و او فهي وضع فيها حر في يضغط لها عشي فوق هناك يضغط لها عشي شان يضغط بوكسجين أو هنا ياخد بروسي كما يستخدم وانت بروسي لأنه يضغط بوكسجين ويضغط بروسي سي اوه ويضغط لها عشي ويضغط اللغة لها يتاني الهي يمكننا الهي هناك من المركبين هناك حالاتهم قصني طيب الاستريتش دي اللي هي مش بس الاونلي ريفلكشن موجوده برضه في السيت جو او التسال ااا في عندنا اربع انواع ارتو مينيتيشل ستريتش منها الاولاني راي ستريتش وده انترز ارثيك است يبقى عندنا تايب دي بتقول على نوعين اولي ااا ده ريجورماتيك او ماتريك التركمسيه استريز وده مهم جدا في شط التكسور وليد استريز وده لما الهيدروليز الاستر اللي هي الكول مويد دي او الشط وكل فيها عباره عن كوليد استريز فبتاكل الهيدروليز الاستر اللي هي الشط كل ديها بقبرة النوع الثاني أصطاية استيريز أصطاية استيريز ده النورس الجدسة اللي هي النموة فيها الأسيتك اللي هو الأسيتك أسيتك يبدو لأربعة نواعة من الاستيريز كنت بحضة مقتصر الحاجة المهانة قولنا عن بو جمالات باتتين نوعين استيريز قولنا استيريز مجلوسي ده الأصفار القولين وده يعني عرفينا ده الشجال جولي اسمه يعني مش هيحصل حاجه اسمها ان هي المشكله ولكن هو شغال لكن لو حصل اي مشكله في الكورتيز ده يبدا لنا الاعراض العصبيه دي لان عندك الكورتيز ده بيوصل الماده والمخ النسيج ده اذا ما اتفش فهنفضل شغال دكتور نعم جسمه كورونال سيس ايه سيس بس بسفه كل انا نسفه مين الاستراز اللي است تمام لا ما هو بص اه كل واحد في السنت في حاجه اللي هو الاستريز ده قلنا متخصص في انه يكون ال الاستر اللي في الكولين او الاستر في الكولين الثاني اللي هو الاستر فيه ايه اللي في بيكون نسبه فيها سيت كذا طبعا الاثنين بيشتغلوا على فكره على نفس يعني مثلا الكولين استريز ده انت جاي تبص للاستر هنا هتلاقي الإنسر يبقى على أسطيل كولين يعني أسد بتاعه يبقى على الكولين وأسد الكاسم فممكن إلا ونشتغل إلى وصل السفد للوضع والتاني ممكن نشتغل عليها لأن الأسد الكاسم هو الموية يضطف ولكن هو توقع على الحسد تاع طفل كولين خلق كذلك فالكولين بسكريزة أكثر وتوفر أكثر من الهي وقد يروني التاني ده في بعض الكائلات الكفرة زي اللي يبقى ها يبقى هاشتاك زي زي زي زي موك يا مشوف شوف شوف شوف لما ليه؟ ليه؟ إذا كانت تحديد التحديد التحديد ويقوم بها كل واحد كل واحدة كل واحدة نجمعها في السنة في السنة أو لا يقول إجموكيشن فيه والإجموكيشن يعني إننا المادة طلعت فيها من الثزوان كان عاملنا اربط فرق بين دول وكيسي سي الارتفاع ده خلينا نحطوا فيه خلينا ايه حيث فرق يعني اقصر لوات فيدي في التالت اكسجين وابتدينا لما توصل للقيم دي والبوزيتيف دي نكمل خطوه ثانيه ايه بيستو اكشن انيو بروسيس كروم اللي احنا بنعمل زي ما ادخل عليها السكر او السكر حسيت الال <تصفيق> تنشد لوصفه كيشل بروب بوست انتربيوز فيزوالري دخلت مجموعه شكر او حاجه في جدي لا الشكر او شكر اسيد اصدر ايه او ممكن ادخل كمان الكس في بعض الحاجه الفيست <تصفيق> ريكشن اللي ممكن سيترالز في جوز متفاعله يعني فورم تشغيله سبست بروب بوست الجزيء اللي هو متصل يعني نور اللي تتكوني تخال المدخل الى اكسيلو انت اي من انواع الكيمياء عضويه الكترونيه شكو كده هناك زيت وكونزاي اي زام للكبريت كان دي حاجه الالكترونيك فورميشن في الموضوع ده بيحتاج الى انزيم انزيم يورين يورين بايفوسفات ريبولوز ترانسفيراز ويذيك يورين ويحتاج انزيم موجود في الجين بيشتغل اربعه انواع الفاتد المودد الفا برفوسفات اسيد سبايدر كومباوند الديام عاوز اسجل في التجربه انا عازم اهو الامر الناتج الكوره الكره استن استن مصطفى هيضرب الكوره كلها كلها الرسم والقوه ايه القوه الزاجه الكوره دي كل شيء وده اخطر واهم وقت في الموضوع ده لسه اللي بتفجرجي في الوصول وهو المسؤول عن التعاني مع الوصول فلنشو إنها حصل مشكلة كنت ديشا الموصولي، المشكلة لو استمرد، فقد أريد دي الجيس لا نحافظ لكن أولاً من المسؤول في حيث أجل المسؤول الوصول يستطيع أن يتعاني مع الوصول ورأت في حيث أبداً كنباراً وليس لديك فقط بعد تيجي يعني التبقى سوء ده نعمل لبقى ميش ولا بد أن نتبقى معه الجزء فجيلوا بدون السيوم ده ده دار على الكتاليس ده يقولوا سوء اس ترانسفرين ونزيش مدارة برسكينة ووستغلت بالسابسكريتة ده, ده, ده أو الوطن فقط بتاعه ويقولوا سيوم ما فيش فيه أي تعقبات ايه بتقول <سؤال> ده كل <سؤال> شوكيت 150% ده اللي <سؤال> بيحصل يعني ده ديميدز قل الاستايلشن فورمينج بتاخد ايه ان استراتج الطريق هو كده الاسد ديريفيتيفز او توكسيك هو شريك دي كده هنا بقى الاكشن بيحصل مع البروتين اللي هو عندنا كده يعني لما بتظبط ليميت الا الاستايلشن فورمينج استايلز او التيبس اسيد ديريفاتيف دي, دي اللي طبعا ما بتفتح مع الزنك اكسيد الاوكسيد زي الاروماتيك هالوجين والجيت ويز جروب التساؤل اورثو دوشن كان كلوجيت ان ساتوريتد الكالفان كان اد سكريس ميتو جروب في التكينه بيحتوي على المحددات الهيدروك في بعض الايه فدوريين ادوات provisions of books catena باللي انا همم هيها صلب او هيئه اكل او سمكتوا في القباب الليبتو يعني نشطا ضروريا كده يعني بتسبب طار فالحراره بتس في اي حاجه الليبتو فيه او عالي الاكل او من هيئه الصلب هذه المواد يعني ان لم تجد غرفه صالون فتروح ايه ترسم في مطرح الديوز في الاول اللي... انا بقى في بعض خدنا شكل في الباريه اللي بعد الباريه دي برده ده ما لبسناش بالشكل ده مش لازم تكون بره كل حاجه يعني مش لازم تكون في دي بس طبعا زي ااا تياسك بيها او كده تروح في الصالون بره تمام comfortably you want to fold through these problems. The reason you follow because of the freak VII creator and you can trust them You follow that of your religion because you are late and let yourself kiss what are you afraid to do with ولكن للاسف ان الجوده سرعه قويه جدا اذا زاد الكميه من 60 في اليوم او بهذا الشكل يصل العدد بتاعنا من عمر جوز الثاني فكان يعني شيء كويس طب هو هو ولكن للاسف ايضا الكثير من الاخطاء اللي احنا بنرتكبها يوميا مش قلت يعني شيء فان شاء الله بقى يومي هديكي ساتي شرط أيضا من منها لا يستعمل أمريكو سيدة عمليكو اللواء إبادة اسم الحبان برس التموت لا مش عالطور هل برس التموت؟ لا عالب التنظري هو مش عالطور برس التموت وشعارك ما نفتكا بس المالي برس التموت قول ليت لابد برس التموت منها حتى يمتلك برس مهم أنا أم برس مهم أنا أم برس مهم مش هامل حاجة بس بصر؟ بصر؟ بس، أحنا أحنا مش هامل حاجة للاس مش جديد هاي يسي ماذا أم تساعدين أم تساعدين تساعدين ومالتان دو أنت عندك أي مشيئ في بداية هتشتغل في وجود برس مهم الرسم ده بتاع الواقع <تصفيق> ديجيتال مودل ديجيتال ده نحو كل السوائل الزرقاء وبالتالي استخدام طاقه تكون كبيره قد استهلك طاقه سوق التكون ديجيتال اللي هو الضو المستقيم والجانب هيقلل قيمه الطاقه بس طبعا ده على سبيل المثال بس هو كل ده في نطاق بتشكرك بعدين بننسى فعلا بنقوم بنصورها في بوتشي عامل بوتشي بنقول خلاص بقى يبقى هنا في استغل تمام تمام تمام واو والله كان جميل انت تخيل قال بالانجليزي تقول فيها باي مش عارفه اشرح الموضوع ده حلو فيجاز كده طب طب طب يعني طب حد ممكن تقول او اشكر بس كويس شوف انا ايه كنت اسال ادي الرسول اللي هي راس استا ها لا ده ده انت مش خلي بالك ده مش مركب فايه ده شكل عام للبرصاد مش مركب يعني يعتبر التروكس لا يعني الارض بتعبر حاجه وكده لكن انا جميل ايه اودي فمع التروكسيون اول كده هذا الشكل وبالتالي بيسمي اكسكلون فايه مش حاجه زي كده الفعل شمال اذا كانت في حدود الكميات دي اما اذا سال الشيء ده انه الحدود شنو الثالث استقطب لنا ان هو يعمل ايه الحته رقم 1 ار سي ال عندنا ثالث استقطبته زي ايش ثبت ان الماده تتراكم الفهم اللي هو ار سي جي ار سي جي راجع الباصور في سي اساسا ده يكون ضايل له 3 اتش اسكو ادي المزيد 5 اس 2 ا فبنشره درجه انت بتشوف الكولون في اس 2 ترسكيت ا طول يقوم اشتغل على اشتغل على الفاد الكربون واشغال ضغط الحديد يبقى الساقيط بروجيكشن على كويس والامين وبالتالي انا رساله <ترجمة> وارد ان فيش <تصفيق> مفصل في بصايش بصايش علاج جسمي بصايش على جناه اا وين وصل راس فيد دكتور زياد اسام بصايش مش جروب فور تكنولوجيشن او باي تكنولوجي توكسفات ليه لانها بتتكون مواد لسهول الطور الصلب والمصهره يبقى مثاليه تروليه احد الكولجيت الموجوده وتساهم في عمليه الكولجيشن بالضغط اللي قال المواد بتتكون سام تايم لسهول الصلب وبالتالي بتكون مشكله وبالتالي تصير ماده كثيفه يبقى لسهول ايه صوليد اللي عندنا في النهايه ده انا عاوز ان الماده بتاعت الاوكيشن اللي هي تبقى روت صوره عشان تبقى اسيد اكسبليشن لكن الموشايلشن بتبقى يعني ما بتصلش كده وليس خساره المواد التفاعله بتبقى less روت صوره من كده من الصعب او روت في الاستايليشن برضه هي نفس القصه بس الاستايليشن بيحصل ان الايه الاسفيل جروبس برايمري اوتوماتيكيا بيشتغل على اوكسجين أنا هاي براسين و أنا هاي براسايل و ستبتون عميز هاي بساتن براي مرأة في الحديد الغطارات اللي زي ما عندي دي هو هاي أستايل براسي مدير هاي بكون زي أستايل و أستايل كيف آآ نصف يحسن الأستايلشن غضو آآ ناسه في كل الحلاء لكن المستايلشن معظم لكن في, في آآ آآ فايليشن في بعض الحالات حتى تكون الماده اللي بتتكون الاسم ومرسوله لكن في بعض العزا تكون ال الامانه واسط 25 يعني فقط يستخدم الاسم عمله اسم مؤامله عشان يعمل اوجيشن لبعض الايه المواد والامانه واسط اللي جت عندنا زي الايه زي السي هكذا بستخدم التون زيب التون زيب ايه؟ مع السلسل بستخدمها نوع الأوائي الماسك بستخدمها مع التون زيب ايه؟ بمشتغل بتا... مع ترماتك والكاربوكسيرك أسد والألائي أسدك أسد كانت فور من كونجيجيج ورزت ألف وعمائي الماسك ميلي جريسين هو المشتغل بس هو بيقول ان هي ممكن تشتغل في الهيومن وسيرك المونكي قال ال 200 فيز يبقى ده السنت اللي بنتكلم فيه ال الهيومن الايه والمونكي ممكن يشتغل المونكي في فيز كده ده بالنسبه لاخيرا كل جميل قلنا ممكن يشتغل على المواد ده سيستم هو المفروض ان انت انت كده لو انت لو المفروض المفروض الجنرال ده يخلص البرنامج اللي فات يعني انت المفروض ايه مقطع وشويه انت مش هتقدر تخلص النهارده طب هو المفروض انت تخلص قبلها بس عشان النظر ان انا فتره الثلاثه على جاي يعني على ال 60 و 4 حصل يكون مع سامر دلوقتي على سكو عشان ما اسف بقى في شيء ف انا هحكي اللي جاي ده <تصفيق> <تصفيق> يعني اللي جاي ده عندي فيه لو طب طب كده يخلي بقى يعني نستاشر الامور كام دقيقه شويه ها انا تعتبر عمليه الهدم تعتمد على مفهوم الreflecting reaction of force factors of reaction بص ايه رايك الاسئله اللي انا واثق فيها ده تقول لي الفرق بين ال للالمنت والفرق بين الكيميا انا بقى بحط نقط بقى طب طب ايه؟ بتو مع ناس ايوه بص طب طب طب خد يا هنا عندي الشغل ساعه دي ولو راس افضل ملخصه بيننا درجه بردك كنا في يعني يعني في طرق فضاء فانا مثلا هي ال50 طب يعني يعني مثلا مثلا حاجه كده الدورس لو أخذتها يقصر منها منذ ذنبه الدورس نحن نقولنا في الأورو قطر الباقي شوية هي الدورس مرزبوزون يومش عارب فيه قاسة كساء كان الدورس ما خاد يعني لكن أهم الدورس عمليه من الدورس ولكن الدورس أهم الدورس في الدورس وليس راكب يوم بأسراء دورس كم تورسي لابد سنة دوردين ديش طبعا حاجه قلت الايه دي فكره دي كل المصادر ما كانتش كده ولا اصلا ايه فكره كل يعني اللي فكر مش معتبره بالمعنى اكرم ولكن يعني بس تكون عشان تبقى ده فالفكره بيقول ايه الاستول ووت كيل 3% او ذاك او 0% يعني ما فيش حاجه كده لا التجربه اللي انا عاملها متنساش ان في كذا اختلاف تختلف في الكنستريشن تختلف في شكل الماده نفسها يعني ودي مثلا انترا ماشر ودي اورا لان دي كذا ولذلك احنا لما لما بتديها بظروف اللي هو يتم التعرف يعني لو قلت مثلا الدراج ده او الماده السامه دي دي بتنقل عن طريق مين هيش طبعا عشان اعمل ليس بكتب طبعا تعمل ثانية لكن هل يشتغل طرق عليك مرفوض انه ليش اندر ايضا ماذا تفعلون الكورة و اكثر يعني تعرض انها تريد اي كورة انها مرفوض انها تريد اي كورة ولي اهم طبعا من اضافة الى الانسى الكنسدرشان كيف تلية الهيلي سيبيل طبعا يعني دوث تعمل على الاسبيشيات والسيكس المركب ده بس في بس التابع الباند بتاعه بتاعته بتاعه البلاستيش كان على 20% من المادة, الماده دي يعني ممكن تكون الماده دي اللي هو الحاجه لو مياه فيت لكن لو كان مثلا الفيت او زيت أو معين ممكن الفيت بتاعه ايه اقوى بس كمان انك يعني الماده الحجه والفيت اللي متحمل اقل من الماده دي ممكن كل برضه عامل ايه تعملين تحديد القرى <تصفيق> نوش كالي كده لأقدر بكلم شلام عام كده خدين على المصطبى بلولي أن القرى القرى يجب أن تفسير أعطى صح؟ بقضين على المصطبى خط الشوطة صح؟ صح؟ لكن في المعبدة يعني اللغة الدوز بردوز مستقبل إزاي؟ يعني مثلا ماذا تفعل ضريبهم هزين مالكتين وعامل اديشن مسكره حصل في المشكله فاتبعت البروتوكولز الموضوع ده ده لكن لو كانت فيها شويه صغيرين ممكن تحصل اديشن او دمج بالنسبه لنا سامكس اشتغلت بقى في الحاجه دي لكن المشكله ان المايكโดز بري دوز اكيوت توكسيكيتي بروتوكول سمول دوز السموت اند ديريفاتيفات النقطه الثانيه اللي هي بعمل لي ايجروفيكس <تصفيق> الفيزيكال والكيميكال ديشن يعني يعني كثير من الامثله كده ممكن اشوف شكل مركب قاعد على في طايامه دي او كده بكل دي ده الفيزيكال والكيميكال ديشن فيشن دي ديشن والتسيس نفس الاستنس على دور في المور دي فروم اوريجين اذا انت بتستريش جسد كوسوا زوي ويليز سايد يعني يعني ماده كده شفت انا لوتها في الماده كنت لو في بايه في الماده فالماده بتثبت تكون وبتدانسها الماده اللي بتط في وده المثال هنا ان احنا طلعتها ان بس تكون ايه قليل بعض الكون ال بارتيكولار سيجنيفيكنتول في بعض الماده دي مثلا دي قاعده سلمه جوه متحمله ومسؤله في بعضها كل فدي ان السبب ان انا الماده دي هتعمل ايه لما تعملش لبعض المواد نسيبها في فوز عشان الضغط يسوياتها كل فدي بيتمطر في الماده نفسها الفيزيكال ستييت السوليد فيه هو التصلب وفي ماده دي الرفايه برضه او سوليوشن ولا كيف لو في سنتيد يعني الماده نفسها الصلب اللي هاي بارج انرجي بارك تكون اقل احسن من الماده اللي هي فرق وبالتالي هنا ال قيم هنا انتاجت سيت بتعتمد على الفيزيكال بارت ستايز فاللوشنز بتستنى تعتمد على بارت سايز بيقول لك ان هم انا كل شغال دلوقتي على نقول انه ايه بار بار طبعا دي نوع البا ده بركز عشان التغيرات دي ليس على الاستاذ المستوري هو حاول سبب الجيوت ده بحيث ان هو يصل الى اماكن معينه هو بيت ده بحيث ان هو مثلا مثلا وسط الكبد الليبر يبقى هنحمله على الدور ده في الميه خلاص ودين هم شغالين عنهم لدينا السابق في البداية أنه فيه أشكله إنه لو في الدعاء في البداية في بيكالي ستركشن بالموفين أكت أز موز تفكت أجينيس أجينيس الموفين يعني لسي نحتاج النهج بالموفين طبعتين دولة يعني أنا أحزت عادة مش معقول في داعي فوقت دولة ويبنى عملاء الدم مدى شديدها دراكشة فيه أجيني في الموفين بالتالي بس الثاني دولة ويأنا دي أجل فحيث ان هذا الكلاش يعني الهلاية الجسم تستطيع المدكشة والمدكشة والمدكشة وبالتالي كان جسم مرحوظة الى حمطة ما استرحلت اذا محصتش تستطيعش من الخناة يعني المدمن اذا كان لان اشتغل هو مجرد البندة دي بالبر الجسم دي بالبر يحتاج مرحوظة عجلة وهكذا اذا كانت الخناة مازالت هيكسي الالم اذا قصرت الخلايا الخاصه ما عادش يتم نقل الداخل في الدم كله على فكره تبقى الحاجه ايه اوبس بالنسبه للمركب ده هنا يبقى لاقي عامل على كده الرايز هو المادت المرتبط يعني مثلا في بعض المواد المواد اللي انا شفت قلت لك كده مش هتقدر دي على الايه الاشياء فالادي المركب ده تكون في دور عامليه برضه سيستم زي مثلا لو عامل نور او كده نورد هكسر لورو اكسان بزمارش موركسكزان بزمارش موركسكزان بزمار عندنا عمد اكسان حاجس يعني اه اللي هي ايزمار ستاحنيني في حنا والاظروبيل بوستوكونيك فالعشية موركسكزان او كماش لان الاظروبيل ايه ايه ايه اكسان اكتر بطل المرتين اه رجل ان هو ناس الكمية تحتراش وموركين كلا تسفل ايزمار طبعا نظر في كيميا اسمع؟ السبت وما بيتي بسيبوجيا يعني نفيش بريس مدود يعني اني بسيبوجيا بطول بيتي بسيبود بوز ما بيكو السبب ما بيكو السبب يعني نفيش دليل التطوعات المدارة المتشارية لها فرطة البرعة الوحدة في البرعات يعني نفيش نفر أنني حياتي الأحسن بالشيء لذلك قد القرى المحدد عادة تصل <تصفيق> أعراض معينة وتحتكي ولكن القرى سبيالة المتداملة فلتحلس بعض المشاكل أكثر من القرى السبيل الريزيستنس فلنطلس الدولي الإسرامتائي بسيء كلهم يرغبوا في قرى المشاكل يعني في بعض المرد ان الشخص بيتعرض ليها اسمه جوز انا بقولها فاضيه في السيستم ولكن ده انا مستني كل اللي هي كانت في كلام مصريه اكسده الصوتين العنيه تنتمي انطفاضه ودي طبعا هي بتتحكم على التشكل الخارجي اللي هنا في بعض زي ما زي ما اسمع الرئيسي الماده دي مواقودة في المادة الخارط المادة دي ايه؟ يلقى عبارة المادة دي عشان تبنتشت بتاعتها بورتين فما بتخش دول جسم تنطلع عن في بودة فبالتالي لو مثلا الحيون الأراض ديها بصمود طهوز لطهوزة طهولة استطيعني هو نزيز يليس يا بطهوز نزيز يليس يا بطهوز بالمالكو لكن يعني ده ده محدودة بجيسها ده مش مش فيه and the future of the system so, which, the the is the same as the system. So the only way a community may be viewed will be. As whether I see whether this is real or other toxic. Real or real? Tolerance which is more difficult for people to be able to be a system. For example, tolerance and tolerance <teenagers> <shasına> <homophulture> stopped لأن فيه فرماتيني لقدش هانو بايه المتوديش هم؟ يعني لوحد ياخد وثين هو روين وصمتيني مقاشيش هانو صمتيني ده يقولش موعد يقدش قال ايه؟ قال ايه ادناني اما المتوديم أنا في قد أقاد صمتيني مستوئلن هو ادناني ولا تروش ادناني هو هدناني ليه لأنني هو المتوديم دالية وزف الموجودة بالجسم والخلايا اصرش قاديم النتيجه بتاع التصادم ما فيش تاثير مباشر على الخليفه فكانت دي بدون بس بتتكسر طالما جهناها الحاجات دي الشغل بتاع نفسها دي هاتي كمان فهي ابتدت كده ايه لا وما زي اي وقت مدخل للصفات بتاع التكوين اذا خلاص شويه بس هو كل ده مش هعمله كل التكوينات اهو ولا بس حاجه كده تبقى ايه بيوكي تمام للعشر قرب كده لكن هو يستطيع لان انا مش هلاقي في زيت في وان ما حصلش اي مشكله عنده غير ان فيه كسل هذا الكسل اللي هو معاه فده ده عباره عن ايه في التمارين كلها كمان يعني زي الطرقات الروجن خدت منها الرفايز وبعض اللي انسيت خدت منها البتين نتيجه الايه ده من التلف السافي بس في الاستهلاك مش ده يعني انا مثلا في الصندوق في كتاب عندك تم رسمات شبه بس ودي يعني مختلفه وده هو المشكله في السيكولوجي يعني يعني في ذاتيه اولويه خاصه يعني هو صعب قوي نكتشف القرارات كده بالكيس لكن هنا ما يعرفش أنه فيه سميش وفريش وفريش وفريش وبالتالي ممكن أن نحصل بكي لكي تجلز لي كل الناس اللي أنا أمور وفريش وفريش وفريش وفريش وفريش وفريش ومسلاً إذا كنت في وقت بيش من السفورت للفوزي في الوريجين الوطول في السفورت مثلاً ساتش عزيبتي إي بي بي أنا أمور ستساعد أبقى للفوزي مماركة السفورت ولكن همها يعني بعد إذاً لكم نطلع مادة المستويق من السوكسس الجنس لتالي من النوم لا دعنا أقوى السك فأنا أردت إيه؟ نطلع مواد جديد أليس توكسد فورمان ولو ظلط وهي حي توكسد بالنسبة لإيه؟ ستريدت يطور بأسير أليس توكسد يعني أقوى السمور المتقصة من المارس لكن السكس ستفق أهار وإذا كنت أردت أقوى من قشق يعملين مين؟ لا؟ يلي؟ سواء هل تشوفون في ايه؟ هو عد سالة مفتر فهو تحضرون الناسون لكن هو عد سالة جميلين مفترين فهنا الناسون مثلا هارسكا الناسون الناسون الناسون رب هايش مقصد او هاي بيه بيس هاي بيه لكن بيه بيه بيه بيه سالة أخوك كان بيسوي كده يعني مش بيسيب الزا في السكومن كونتات وكمان بتوثق كل بروتوكول بيعمله يعني بشكل فلما تكون كالبريشن بنسبة كاملة يعني مثلا بس في مرضى بتكون نسيت زي مام انت البوت لا فور تكون كالبريشن والزولر كالبريشن ديفولج مش سبيشيز ليه تو كالبريشن تو سكون وكل ده كده هيعدي قدامك بس في مرضى بتكون نسيت زي مام كيف يقول لنا أني المور من تريد الترقيتين يتشكوا بفعل تنسل زي الاسكين يعني يعني يتدي تيرا فوضع نواية خارف طبعا تريد الترقيتين أكثر من نواية السكين حتى في المور مطلوب يعني فوضع تريد أني أمور كمسكة يتنسل أفتران لشان تقول لنا المتابعة المتابعة يعني طبعا السمبلش في السيستم او النفس في السستم ليه لو مشت ومش بره اول بدل الاولاد اللي ده الموسطه او النفسم هكون قص على الدور الثاني مش هتحتاج علاج اما في الرومنت هتحتاج بس ليه كوبارت بيت او حاجه كده على ما الماده تروح كده وتروح كده تقول ايه تتسد واصبح رومنت اوركسيد نيجي ايه توكسيك سامس الاستنص لي بعد الشخص يختلس مثلا تلاقي الايه باقي فاس باقي الفت دي نبات سام بيحتوي على ماده متكسره فيتامين جي 1 طب لو مثلا نورس على الهضم وهذا الهضم له فطره الهواء يكمل ميت الجو لو هو فلو يبقى هتظهر لي لحظه قرارات الايه الفيتامين جي 1 ام اي طيب بعد كده اللي هو ده انا رمى مش ايه مش ها؟ ال ال سبيشيز ال... ال... ال... ال... دي بقى المفروض ان هي تعمل الايه؟ وايت ريكشنز وايل بيروب كده بتتصادر يعني فبقت لنا هنا نفس الماده او تر ريسبونس للايه؟ للماده لي... لي... الواحده بنضفر بالدفرق... ايه؟ بنضفر دفرق... دفرق... هناك؟ uhm..者 الانت cima.. يا منوض ارتابطل تزيد وChristina. وموتنا مسا fodر situação.nekركة بم solutions.哎.ش mismos. Help me! Take racers. Usg Designer?usg de ه masa ni? I'm more Mr. whiten? I fire up Ugh. I have shuture. I'm more than of My play rules. Luan town shimd yesterday. If you're a free-rut in this place, I'll receive the precis curve of Frank transferred dignity. The main,ín? Eh. I might call back. I'll renew down seeing him. I'm here? No. II. Artist on shimd I know you can't around. wow. I'm here. You can't follow the class. Ah..I'm here. I'm here. enn' movable. chao, Th ninety- siècle. Oh no. I need Ну. No. He said Jadi möglich. What's the لا <تصفيق> تقلق لا تقلق لا تقلق لا تقلق لا تقلق لا تقلق شوف السنة في الجراء والفراء والتكسوريجي لا تقلق ما تكسوريجي ايش تحيلي كان؟ برجة واحدة كلها تتربريزي لصدق لو لايها يمنع كبيرا لا انا معذوفه <تسجيل> مثلا احنا كنا احنا مش عارف هل احنا عرضنا الكلمه او ايه اقرا لي الجزء ده مش عارف نخلف بالانجليزي هي دي قصص ذلك كسر ما لكوش بس انا ولو انا لو لسه انا ادور عليها ماشي المره كانت فلا تدي الاستوديو الزايد ده ممكن يكسر هيك يكسر سطح الطريق وبالتالي لا اندمج في التكيه للاطروه الريسك فور ده برضو هو سبب تعمل مشاكل في الشركه كده لا وصول ابن البيت اساس يعني الريسك ده نوع مش كده لكن هو اهم ثلاثه فور ماكس مش فبالتالي لا تقبل على التكيه التوتش بالنسبه صح ايه يعني يعني هي مشكلة بس الموضوعية هي مشكلة في المال الضغط هو الإستراتيشان في الـ A أعصد أنت أعرف فيه هكذا بس أسرع الـ الـ ده أه أه مشكلة في الشيف وليس في الـ كان معامل خير بكده من الشيف ده من الدرازي والدرازي بتاعه أو المطاقة دي فيها هاي بابا هتبدأ يعني راكم الكهر في الخلايا بتاع الشيك وبعد فترة من البرازين تتصرى العياء الساينزل أكيون فور لكن هذا لا يهمش من هذا السفر كيبه من زفاية ترون الكهر الفرسيسكي إزافروق المشيك من أراضي يعني لو عندنا كافة وعندنا كشيك في نفس المكان ممكن فقط شروط العرارة زيادة الكهر الفرسيسكي والتصمير على الشيء ومعرفش على الشيء لا هي العربية لكن كنت خاصة هذه العربية أسألوا ما يا عم التراكة الرؤية الدين ده موال الستمعشن بتاع الهويل ده ده آآ سويا دين وبالتالي البقايا اللي بتتعرض بقايا التراكة الرؤية الدين ده ده ممكن لديك يعمل لي بالنصف اكاديميا كده ده بالنصف اكاديميا اللي جاتب انسي انشيك وط ديوس دي سيكتوم ود باررينس يا نوع مين في البروسريس موليا وستاف طيب وبعدين نكست ده نمبر 6.2 نكست 8 13 3000000000000000 عندك طلب حابب تاكل فوق كل حاجه كانت دي في ماس او في 3 قفط ثلاث شهور في الفريس وقفت يعني عن نفس المجموع من الايه فاهم شويه يس دي الفريس ده <تصفيق> لو خد جرعه معينه اسمها الدوسيمور في الدوسيمور فين؟ في التونسيت في التونسيت اه لو حاجه الجرعه دي جس ال كده التوريزين احصل ليه النوع ده من الاوقات الجرعه دي ضغط كده ربنا شويه ان دي مفصلش عليها يعني وهم قالوا ولا ايه الدستيشين ااا القراءه الجديده دي قال مش سيستم تو ده جوه بروتوكول ذات بروتوكول برضه نركز على السايد وريت ال6 طبعا كده الاشياء النباتي دوز والوي وده تمام بتاع التراكشن 10 مللي جرام ممكن يكون ممكن مثلا 5 مللي جرام لكل ال بي يبقى هنا الجرعه <سؤال> بتخصها على حسب ايه في ال6000 فده تكون هناك جريش في الدرجات <سؤال> كذا وكذا لكن نازلنا نفس الجرعه بس على الجرعه الفارمكولوجيك على الجرعه الجلديه كذا وكذا ااا فصايه ده اللي بتقول اسمه ان كان في الوقت اللي كان عايز اعمل فلوش فانكشن فالريا بيعمل برود نور الصفر وبالتالي بتكوت كلاس ز ده يعني كان كذا فيشن النور ده لسه يبقى مش يعني الزايده دي طب التاني <سؤال> اللي بيكون اكثر بتاع الرقه يعني اصلا ده مثلا سهله لا عمليت الفلوشن عنده لا فلو بتاع ال اتش انا برضه دي حته ال انس هات دور جينيريتور اللي ما بيش قدره الطوبه زي زي طبعا اللي هو النورج او كده اا فيوم استنتجت خمس سبيشال سيكس يعني يعني سيكس فقط وهو ما قدرش الفريق ممكن اتاثر والفيتا تاثر في بعض الحالات يعني لسه ضروري ان الفيتا تاخد منها الايه اسفل السميه اذا ممكن الميديا تاثر بحاجه و فيت ما تاثرش الفريق ولا عازم حساسيه في بعض الحالات زي مثلا السكولد ده هذا بوسط في 4 جم/لتر يعني اخذ السميه اللي في الميه اكثر من الشيء من الميه الميه مره مرخصه 6 جرام ان شراه ده اتصال ضغط يبقى السنه دي برضو لوزاده بلوس ابتدت على راسه ديادات من اكثر الاسطوره للشمالات من 2000 تقريبا رساله في كل ما فيها كده يا بنت تمام تمام سريع ليه سريع على سطح مستقيم هاكو انا حد من الورق هم فين اصلا بس بسرعه بقى طب طب في خلال السنتين السنتين طبعا كلام ده كلام دوت كده ااا يبقى ااا بيقول قال ان هو السكر بتاع الايه ااا اليوم ما ليس اللي بقت كلها بتزيد لو ما عملش على عشان يعمل حاجه وبالتالي أي حسن الضبط في كتني قد يكون لهم أسير على أو يزنوه من المشكلة التي تعمل في سبستانس المنطقة التي تشعر في سبستانس تشعر في سبستانس أي طوال طورة عملية الكديد في سبستانس بطول ستة حمسة عشر وذنبه أن يتلعى السماء في, في سبستانس ده يعني سرط درك ده يعني لو مثلا في الطرمه شفتها في دورك طب درك لكن هنا عندنا لان عمليه مش ما تقدرش انت تقوم التقطر على زيونات الياليس كزياليس وتبقى زي فاشله من عمليه مش تاخد طب تقدر تعرف اكثر من نقطه ثانيه وانا لسه خارج من هنا اكت بشوركم ومتنفذتك خمسين مجزاك ربا انا مش عالبين سلطات جين ولا مين معامل ولا مين دلط جين ولا مين بسامنين فهيجبونها حاجات انا لا, لا سلطاني بحكم فيها فعندنا تكون في جيدا من التروسية لو كيميكا ليستعان التجارات زي من كيلي بديهم بديك يعني انك من تتبه مش يزوده بعض يعني له بعض دولون بمساني محتاجة لو زودت تحتاج كيلي بس فهو جانا انك يعني تقسيرها كده اليوم قالول اجل. اجل يعني ايه حاجة ما اضفنا هالحاجة. يعني احاج ما اتجع الحاجة هتجيه نفس القيم. يعني او عندي متأسل تأسير واحد. ومتأسل تأسير واحد. لو يروح دي زي. دي متأسير اه اتنين. يبقى هنا كل مادة تده. الخيم بتاعها زونة ان هي ايه اه يعني اول تأسير قضاءة لكن هو بنفس القدر اللي كانت بتديه لو كانت دلوقتي يبقى هنا بنقول ان التكافؤ ان الكومباينيشن الكيميكال ايكوال للسم التكافؤ اتش بوزيتيف اللي قالوه يعني لو كانت الوحده كانت وحدته قلت ان كانوا مع بعض بنفس الايه نفس فبقول ان زي ان زي وده اسمه سيك فايد على الاستريكتيك مصر دلوقتي بتدي تسع واحد زي ده بتساوي كام بنسميه اس يبقى ده في جيل التاثير كام 6 التكويين ده هو التكويين ده دي التازنسه الصام يعني لما ادي الماده التاثيره واحد والماده التاثيره واحد حطتهم مع بعض اداني تاثير اكتر من الاثنين يبقى واحد هيطلع كام 2 يعني واحد يا لهم 2 4 يبقى ده بنسميه ايه يسمى السنيرجيست السنيرجيست يعني لما بتتحط في بعض بتتحط عارفه هو في كل دي اني لما نفت ذا اللون يعني طبعا في نقطه من كان اثنين قال ان بوتشيش التحفيز ده ما انت نقطه الفت انا قلتها وما ده لا في بتاع الرساله فانا لقيت ان اناش الفت معناه الفت فلقيت ان الفت ما هو زن اف واحد فمش ينزله لما ناش الفت خالص ليه لما بتاخذ المعاملات ذات القرب ده ده الفكره الثانيه واحده يعني الماده دي زودت في الماده الاولى يبقى معنى كده لو كانت لو ثانيه ما بتزيدش الثانيه لا تقصير فبدل ما الثانيه تقصير واحد طب انا اهو حاطط دي عليه بيزود الواحد فالماده دي نشطت الماده اللي لا تزيد بدل ما بتقصير واحد كده بتاخد الموضوع يبقى 0 زي 1 في السواحولي ممكن زي زي, زي <تصفيق> كاربون كتر كولولايز باني في فكس البيت لما ديتها مع الفائز مدربانون فالأزو كولولايز تأخير عنه لما ديتم مع المادة لاتساعة بفراملية في كاربون كتر كولولايز لو قدت البيت بتاع كاربون كتر كولولايز على الديف الهنطا كونيسي الهنطا كونيسي يعني مجدى وضطمة يعني عندما اجمال تجدها هتشتغل معكس التاني بس هذا معكس بس يطلون انهم ايقام مبارا ممكن ان يكونوا مشتغلون انهم هتكتر زيال التأثير المفتد فمثلا اذا رفقوش اطلقها الوكيميكا هي تيوزة تكسسي قولوها يعني اجل تلك كميكا فيه كميكا لا تكون لسي الكيميكا اللي اعجل تكفي ليس ان تتكسسي قولوها كما ان يزال بتاكدوه محبا ويقال ليه بالكبت بتاعه او بتاعه بايه اه بابتدين شاكرنا مرحب بابتدين انتهت ده بابتدين معه ده سبيلت كيه ده طيب قم بجده وبجدت ما انتهت اتنين بتخانوا على مكاني اللي ايه ما هو اللي هو خلاص؟ انا بعمل انا زي كلسي سنة بابتدين اعاد كده وبعدين ايه ايه ايه اخطر شو اخم بجيبها ده انشاء الله بطرق ايه سنة اخرى فالاقوى كان النهايه ده انا اللي قلتها بين ما المستر ده مش ادووز سي سي شمال على ايه على السكتوره وبالتالي لو بيزف يعني مثلا 200 كل جيريا باي جيرين بلوك الليشن 200 شمال هي البلوك اللي ده كتير ليها في المكان ده يبقى ده كانت مش شمال على راس الايه 30 نون كومبيتي نعم <شترك DOWN> <وزق> <وزق> <سكتث Pakistani> اللي هو كمان ده مش علامه فارقه واحد عمل تاثير على شيء معين الثاني اقهر عائليه وعمل ضد هذا الايه لهذا التكسير ودي زي الازاله القبيه اللي الايه الورق والمجانس مصطفى مجانس مصطفى شرح معايا كل الاستاذ عمل كل شيء الاخرين ما فيش علاقه بالبوليس بس الاخرين راجل اشتغل على سايت بيعمل بتاع مذكره الفك بتاع مين كتاب الكوريتس كده يعني هم ما عملوش بدقه بالنسبه ده مش انا عرضته ان انت راقم عمل حاجه تضلم عمله المراكز دول ولا لم تقدم التك ايه يعني واي ذيس سوفت اس ذاكشن اوف كريسيس باي اكتب روزي ان برودكت في الدريساب او شامور طرق اكسس ستيتس الفاكشن اكتب الاسم ما فيش معنى يعني ايه يعني الماده بتاع الدستريبيشن الماده اسمها في الايه في الفصل ست ماده كانتش في حاجه نازله كده كده بنعملها في الدشن يبقى هنا اللي هو بيسموها باللغه الصوتيه الماضي وقت ان بت حاجه الثانيه الصوره هنشيل خالص اي اندس كريزي اللي هو امنما اكيد او عمليات الزوجه كل دائما بتبقى يعني مرتبطه الجينات يعني مثلا في ماده ديشن مصرف كده ادها ديبريشن خالص ايوه ده اتسببت ايه اه بسطور في المدن يعني تسير مثل المواجد تسير بسطورة واحد دخل بورطة على الدورة ماشتباهش وصعب كل مدنه مورتيش ليني فينا تقليل المزيم عندهم بسطورة بسطورة فمدرينها اولا بسطورة واحد دخلت بسطورة ليلة اللي ما عمتوشي بسطورة فمدرينه راسي بتدرس الميكانيزم دي الهيدروستاتيكي اول اري لازم خصوص بريماس اكسبلوشن للسبانتيشن اورثوتيكال ذا كيميكال <سؤال> اكت اون هب يعني يعني مسك ان الماده بتت وبعدين هل ممكن يحصل ان الماده دي جسم نعرف انما ممكن ايه بعد كده ايه حصل ايه ان الماده كانت بتجبر لكن لو اتخذت مع بورتين دول فيزر أصبحت لها ماتشف وبالتالي أصبحت أرفض على الحاجة إيه أطلاق فالتوكسيكسامستانس أكت أز هاكتين الهاكتين ذا ينتهج مع بورتين هو بورتين الوضع بسم شوط الله بمكتبات لكن ينتهج مع حاجة كورين فأصبح هاتي أز هاكتين الهاكتين مع بورتين أكت أز هاكتين وبالتالي ماتشة إيه فقط التولرانس الفيرشن الخاصه مخصوصه تاكدت الدراسه هذه الاوبجكت هاندل والكو اي كان السال ماي دول توولرانس من بيش وذا يبقى التولرانس دي بتحصل ماتش الجسم محتاج مودولس ذات فيستو كنا بتديله محتاج دراعه وداي المؤدي ان الانكشن اللي في موجوده مين دي؟ مرتيه هو قال ايه؟ قلت اوبا مرتيه ااا قال ادي الوحده اهو اهو روتان برستيش روتان برستيش شكله تاسيكاي فسواء كان الروتان تاسيكاي بطيء فهمت يعني انا بقول كده كده ربنا سترنا وصلنا مش عارف كده ااا الاولى مؤكد فكل كل طبعا كل الهود قد رأسك الضكور علينا كذلك يعني هو أنت رميل الضغط بيسامة الله تعالى الحاجة الثانية إنه رود في المسيشكوات يغيّر أو تشيك فيكوه توقش بسامة يعني هو أنت الهود ده يأجر بالرسبوع يعني مثلاً لو أنت عندك مثلاً في المسيشكوات كده يقول لك إيسا لك أنت بظافر ده مثلاً لم يكن إيه ها؟ إيه؟ صح؟ لو أنت مقارب إيه؟ اللون يبقى بيركز خلاص خلاص اشتغل مركزك يا روان طب لو انت بتعملي تمرينات تعملي سينس نبدا شغل ها هو يعمل سينس نبدا البنك الكورنت الايه ريجستريشن موديل فوق السوق قصه بنص الدنيا كلها كده فيها طب تمام ربنا يسلمك يا سلام المهم فالنقطه دي يا استاذ يعني مشروع <تصفيق> يعني عنده <وفارب> <تصفيق> ويعمل في سلسله بجد هو ده كان درس المحاضره الاولى بتاعتنا هو عباره كده بيعلمك المجالات فاللي هم مسكتوا ايه في الموضوع كده يعني كان مهم قوي target اللي هو ده قال ان هو ده عباره عن خاصيه بالضبط انا مش معايا خالص فده بس الفرصه ان الدكتور ده موجود يشوفنا الخلل وعن علاج الخلل ده فالنوم غص مش هيبقى صعب والدكتوره دخلت بقى اول مره كانت مكشكله الحالات دي عامل ايه كبير اه اللي هو اجنت مره تدخلنا المهم انا اشرحت انا هفرق بين الكتله على الهضم العصبي هو شرحت لي على ايه هايپو ديزين ورا كده المحضر نروح نعمل ياخدوا اسمه عامل ايه يعني اللي يوازن ومبعد ما اتفائل دخل المدرس جدا ولكنها يبتسل تسل بسان يعني قال لكبه ما تسبركم حطرة ومتازلة ومتازلة ومتازلة ومتازلة ومتازلة ومتازلة ومتازلة قال لهم جدوة تهدير من في إيمان بست مرتم لي جول ليه ده يعني شوف ليه لأتوان وراء ما عمد في إيمان يقول لها إيمان يعني الكلام سنة يعني لو أتشفصت على هذا تعود لها بجزن صنفين ممكن شوانا لكي تعالى اللي شاهد الموضوع طيب ف يعني خطوط وخطوط تسميشام بقى والله على خطوط تسميشام